بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساءة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمت وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُدَّجِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فما تبني النذر فتول عنهم يوم يذعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهتّعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم الناس كذبت قبلهم قوما فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدج فدع ربهم أن مغلوب فانتصد أفتعنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قذر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسٍ مُسْتَمِدٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُبْ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ وَكَذَّابٌ أَشَدُّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَدُّ إِنَّا مُسِرُّ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِقْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونبئ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاعِذَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَوِدِ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطُ نَجَّيْنَاهُ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْدِي مَنْ شَكَرٍ وَلَقَدْ انْتَرَهُ بَقْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُبِ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ طَيْفَتِهِ فَظَمِئَتْ أَعْيُنُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُبِ وَلَقَدْ صَبَحُوا بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقْبِ فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فلعون النذر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 أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سيُغْزَمُوا الْجَمُرُ وَيُوَلُّونَ الزُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُلْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُّ يوم يشحبون في النار على ودوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر